اِن كُنْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرَ عَسَى رَبُّكُمْ اِن طَلَّقَكُنَّ اِن يُبْدِلَهُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَّائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله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 اللهم توبه نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات